إن الله <سؤال> فائق الحب <سؤال> والموايو <سؤال> قري الحياة <سؤال> <سؤال> ذلكم <تصفيق> الرئيس ذلك تقدير العزيز العليم وهو قد فصلنا الآيات لقوم قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو and mm lay -hmm. mm -hmm. ševi on обучение l dilägi